مَا أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلتنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت يَا أَصِيب وَمَا يَنفَغِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْذُودُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وأن وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أعطوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السبيع العليم هل أنبئكم على تنزل الشياطين تنزل على كل فَكِنَّ أَثِيمٌ يُنقُونَ السَّمْعَ وَأَسْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَشَرَّاءٌ يَتَّبِعُهُمُ الرَّاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَن تَصْرِفَ مِنْ بَعْدِ مَا ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون